اللهم لا سهلة إلا ما جعلته أسهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في لقاء سابق هذا هو الدرس العاشر من شذ من شرح شذ العرف في فن الصرف. كلنا سيدنا الدكتور محمد يقول الثالث يعني من التنبيهات يعني التنبيه الثالث أن المضاعف يجيء من ثلاثة أبواب صح. المضاعفه دي يا من ثلاث ابواب أبوا من باب نصر وضرب وفرح وقلنا باب نصر ينصر فعل يفعل باب ضرب يضرب فعل يفعل باب فرح فاريح يفرح من باب فعل يفعل صح يا شيخنا قال سر يسره سر يا شيخنا وسر اصلها ايه مولانا اصلها ايه سرر ها يسرر على وزن فعله ايه يفرط طيب وثرى يثره اصلح ايه يسرير على زي يضربه يضريب. وعضه ها يعضض مس فرحه ايه يفرح اللي هو الباب ايه ده لا ده فرحه اه اللي يبقى, يبقى ها يعضض يعض يعض خلاص ثم قال مهموز الفاء يجيء من خمسه ابواب مهموز بيه شيخنة؟ الفاء الفاء يعني الحرف الأول همزة هذا مقصود ما إيه؟ محموز الفاء من باب نصرة مثل إيه شيخنة؟ انتبه كده باب نصرة أخذ يأخذه طيب ويأتي من باب إيه؟ ضرب مثل إيه شيخنة؟ أسرة يأسيره على وزن إيه؟ فعلى يفعيله ومن باب فتحه من باب إيه شيخنة؟ فتح قال انتبه كده الباب فريحه يبقى أهيبه ها اهب اهب أه. مش من بفرحه لا ده فتح عفوا ده ب فتحة فتح يبقى اهب يهبوا أه. على وزن ايش يا شيخنا يفعل خلاص انتبه يا شيخنا طيب وإيه كمان يبقى اهب ياهب ايوه اهب ياهب أه. اكتبها ده يا شيخنا وبعد صعب. كده فريحه ايه طيب يصفحوا وتبقى امينه ياملوا طيب اكتب ده يا شيخ طب كل الابيات يلا يلا يا كل كل نصر اسمع يا يا شيخنا كلمة ايوه كلمه آخاذة اهو آخاذ تحت طيب أفعل هذا ان شاء الله ايوه هذه كلمه مولانا هذه اخاذا اه اه وي كمان هنا لبعدها اثاره الكلمه اسمها يا شيخنا اثاره أيوة أسار أهبا ايوه بعدين اهذا ايوه أيوه ما شاء الله في حاجة؟ احتكروا ما هنا أسولا ها أسولا أسولا آسو هو يقول الشيخ محمود الفياد من خمسة أبواب أخذ أقول يأخذه من النصر ينصروا طيب أسر من باب ضرب ضربة أقول إيه أسر يأسر على وظيفة على يفعلوا طيب أهب من باب فتحه يب أهب ايه؟ يأهب. يأهبوا بفتح العين فيهما طب امن من باب ايه شيخنا؟ سريح. يبقى يبقى آمنا أقول يأمنوا يأمن. زي فرحة يفرحوا كلمة أسو لا أسو لا ها؟ أسو لا من باب كرما يبقى يأسولوا على وزن يفعلوا صح كده؟ الحمد لله واضح كده يا شيخ يلا كم من شيء؟ ومهموذ للعين ولا ومهموز العين يبقى نمسح نمسح الكلمة دي يا شيخنا نعم نمسحها خلاص فهمت ها؟ نعم. طيب الحمد لله فضل من الله نعم قول يا شيخنا يلا بالترتيب كده طيب ومهموز العين أيوة يجيء من أربعة أبوال مهموز إيه؟ العين العين أيوة من من باب ضربة من باب ضربة اسم يا شيخنا كلمة؟ هات المثال آيات ها؟ أي أدي و آ يا وكون بابي فتح وقع يا بمعنى وعد ها ده يعني يعني معنى وعده يعني طيب وقع هاي بقى ايه يا شيخنا المضارع ايه يا يلا زي يضرب شوف يي لا شوف لأ. ياي اي وااى ضرب با ياي يضرب طيب زي ستق من بابي الفتح زي سال يسال ايوه دي سال انتبه ساله هكولي شحنا يا ياسالو ياسالو ياسالو هم هكذا يلون من بابي فريحه هم سائما ياسالو سائما سائما سائما سائما سائما سائما سائما سائما سائما سائما لا أيوة خلاص آه طيب نلاحظ يا شيخنا أن المؤلف رحمه الله يقول إذا كان الماضي مهموز العين يعني الحرف الثاني من الكلمة انتبه إلى كلمة وآية على وزن أي شيخنا فعل عف عفنا فعل فنلاحظ أن الهمزة تقابل العين كنا نتكلم عن مهموس الفاء الان نتكلم عن مهموس العين فمهموس العين ياتي من كم باب يا شيخنا من أربعة أبواب. اربعه ابواب من باب ضرب وايا أقول ياء على وزن ضرب يضرب فعل يفعل سال اقل يسال من باب فتح يفتح ما يسأم من باب فرح يفرح بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع لو ما اقول لا على زي فعلا فعلا خلاص يا شخنة؟ الحمد لله يلا انتابق يلا انتابق. ومهموز اللام يجيء من خمسه ابواب يعني يا شخنة صح نعم اللهم يا رب. طيب كده قول يا مولانا قل ومهموز اللام يجيء من خمسه ابواب اذا الان نتكلم عن ايه يا شخنة؟ اللام يجيء من خمسه ابواب كمل ده يا من باب نصرة اللي هو الاول ده طرأه ايوه يبرؤ. ادي اهو بارأة. على وزن إيه يا شيخنا فعل نلاحظ ان اللام اللام هنا لام الكلم يعني محموزه يبقى برأ كل ايه يا شيخنا يبرأ ادي يبرؤ. على وزن فعل يفعله ها ومن باب ضرب هم هلق يهنئ ايوه ادي هنأة. ها يا ينيئ يه ي عفوا ادي ينيئ عفو. على وزن ايه ضرب يضرب زي فعل يفعل الكلمة الثالث ها ومن باب فتحه قرأ يقرأ قرا ادي يقرأ على وزن فعل يفعل ايوه وبعدها؟ ها ومن باب فرحه صبأ يصبر ص يس صادئ فعيل يصد يفعله نكملها يفعل قولنا بي ترومه جاب يجرؤ يجروا جا على وزن يا شيخنا فعله ايه يفعله على وزن فعول طيب الحمد لله كده واضح نكمل يا شيخنا النقطة الخامسه والمثالة يجيء من خمسة أبواب المثال يجيء من خمسة أبواب المثال المقصود بالمثال يا مولانا المثال المقصود بها دكتور هو ما كان في أوله ما كان في أوله حرف علة زي وعد وصل ده اسمه مثال ده اسمه الشيخنا لأنه ماثل السالم عند إسناده للضمائر لا يحدث فيه تغيير. يعني ضرب أقول ضربته ونحن ضربنا والطلاب ضربوا والرجل ضرب كذلك أقول وعدته والرجل وعدوا ونحن وعدنا لا يحدث فيه تغير. عشان كده سموه إيش يا شيخنا مثال انتهى بس الوقت تبع للوقت خلاص يا مولانا فالآن يقول المثال يجي من خمسة إيه أبواب يعني بعد ما انتهى من المهموز والمهموز نوع من أنواع الصحيح لأن الفعل الصحيح ينقسم إلى ثلاثة إلى ثلاثة أقسام سالم ومهموز ومضاعف السالم يعني سلم الحمزة والتضعيف مثل ضربة المهموز ما كان أحد حروف الأصية همزة في الأول زي أمر في الوسط زي سأل في الآخر زي قراءة المضاعف زي المشدد زي رد ومد اللي احنا